كَمِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمٌ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ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 وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون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 وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ الدَّارُ لِلْمُتَّقِينَ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 فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا نُوشَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ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 وَذِنَها جَواوفِي اللَّهِ مِ بعدْمَا بُلِمُ مِنْ بعدْمَا ظُلمونَ نُ بعد دَووأَهُم فيِي الدُّنْييا حَسَنَ وَلَأجآخَِةِ أَكبَوول كانَوا يَعلممون أََّ مِينَ صَبَو وَعَلَ رَبِّهِم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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَفْيَأُ وِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا سُجِّدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ والمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ كَثِيرًا يَفْرَحُونَ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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ قُلِ اللَّهِ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على أَمْ أم يدسه في التراب ألا ساء ما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 وَمَا أَزَلنا عَيكَ الكِتابابَ إَِّ للتُبَينَ لَ الذي اختْلَفوا فِيهِ وَهُدَو وَرحنَ وَهُدَو وََرحمَةَ لِقَومِ يؤمنِنُون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 نَشْرِبُكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا لَبَنًا خَالِصًا سَائغًا للشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ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 فَذَنَّنَّا نَنَّشَّ الله يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ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 انكم دخلتم بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يغلوكم الله به وليبينا لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله نجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألون عما كنتم تعملون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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما مَا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحقوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين قد طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم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 تَابُوا مِنْ بَعْدِ مَا نِلْتُمْ وَأَصْلِحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِن إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ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 ثُ أَو حَنَا إلَكَأَن التَّمِع مََِّ إبهِ مَ حَنفَ وَما كان منِنَ المُشكين إ مَا جُلَ السَّبتُعَ الذي نَفَْلَفُوفِي وَإِ رَبَّّك لا يَحكُم بَينَهُمْ ييعَوْمَ القياامَةِ في مَا كان فيِي